إن يكن زمدي عظيما فعفوك يا إلهى الكون العظم يا إلهي إني <تصفيق> اله ان يكن زنبي عظيما فعفوك يا اله الكون العظم فممن وفضل که للكل مغنم فكم كان الى الكون اعظم فمن من امتج موله وفضلك واسع لكل ما عام وفضلك واسع للكل ما ونام تركت الناس كلهم ورائي وجئت اليك كي بالقرب انا وجئت I فاعمني بجودك واعف عني فإن طلظ فمن يوفر ويرحم قدم الصيغ طه الفسني وبطانته هذه التواسيح إذا عط القرآن الكريم من القاهرة